يا اول حرب عاشي ويا نيمه وش العالم خلانا كل ما تقسي ويا ناه دنياي يحس ينباعك تلقانا يحس ينباعك تلقانا يا دلع العالم هلا هلا في ما تكسير يا هلا من الجنان يا سي القلب لك كثير غنا يا راحه بالي المالحات يا نكه الطعم الحرية عشاقك يا حسين هوايه والمعشاقك خسران والمعشاقك خسران يا ما تحسين وياك يا حسني الله فك تير بين الناس وبين العاشر عشرة خالي وراكدي وحافير راسك فقير ما حسافير. ميت وتردي القرآن ميت وتردي أول ما فات إحنا نحيبك وبكنا بضحك وياين كتبك إشقدر عدوه نعوفي ترابك نندل مغمضيني بدربك نندل مغمضي نايبر ضارب يا يا اول حوا مع أشي ويا اول هو وصياد العالم كان بسر يا في ويا يا ويا انا حير من ارجع لهلاب وجه هل ابي ياحسيان نموت نحب بدونك متعلقين بيدك قد قلبك حزين متعلقين بيدك قد قلوبنا سياد العالم فين يا, يا, يا, يا كل ما تخسيه ويا ويا الدنيا الدنيا سيادنا بقى كتير مو مملوح الما شمع طرق كل ل الجمعه نيزق بره مرحبا بك في دوال عمرك كل عاشق ما يعنى اي كل عاشق ما يعنى اي شربه يا يا يا يا يا يا يا يا مل ما تقسی و یا